اغنيه جديده كلمات عبد الرحيم منصور ولحن الموسيقار بليغ حمدي حبيبي يامت غرة مع كروان الشر الفنانه الكبيره فايز احمد hali sikr bibi is so <laughs> eshu sure.